الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانت يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نسينا أَوْ أَفْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الحمد لله رب العالمين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 يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قنين ثم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 خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب